شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة علوم القرآن مباحثه كثيرا ومفيد جدا لطالب التفسير لأنه يوقفه على معالم كثيرة تحيط بالقرآن الكريم المراد بعلوم القرآن هو العلم الذي يبحث في المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسف والمنسوف والمحكم والمتشابه وغير ذلك من العلوم التي لها صلة بالقرآن القرآن في اللغة من قراء يقرأ قرآن وقرآن هذا هو الراجح من الأقوال في اللغة التي يعني منها التي أخذ منها القرآن أنه من قرأ يقرأ قرأ وقراءة وقرآن ودليل ذلك قوله تعالى في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وفي الاصطلاح هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعجز بأقصر صورة منه المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر الموجود بين دفتين المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر صورة منه الذي وصل إلينا بالتواتر فالقرآن كله متواتر افضل ومعنى قران متواتر لفظا عن رب العزة تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقل الله عليه وسلم الى الصحابه والصحابه الى تابعيهم على رسول الله الله عليه وسلم الان بين يدينا هو الذي به رسول الله لم يمسه شيء من التحريف ولا التعطيل والأي شيء مما قد دخل على الكتب الأخرى كالتوراة والإنجل قد حفظه الله قال سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظه فالقرآن كتاب إعجاز وكتاب هداية القرآن كتاب إعجاز وكتاب هداية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 وأصبحت أثرا بعد عيد وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الرئيسة هذه القرآن يستطيع كل مسلم أن يقف في يده القرآن ويقول محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله وها به معجزته كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النوم كتاب هدايا إن هذا القرآن يهدي